ا ل سلام عليكم و ر ح م ة الله و ا ل ل و ر ل ل ه و ا ض ح إن ش ا ء الله إن ا ل ح م د ل ل ه ت ع ا ل ى ن ح م د ه و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه و ن ع و ذ ب الله م ن ش ر و ر ح ن ه ا ل م ه ا ل و م ه ا ل ل و م ه الله م الله م ا ل ل م ه ا ح م ه الله و ه الله و ا ل م ه الله و م ه الله و م ه الله ا ل ه الله ا ل ل ل ه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 و ك ل ب د ع ة ض ل ا ل ة و ك ل ض ل ا ل ا ت ي ا ل ن ا ر أ م ا ب ع د و حياكم الله تعالى جميعا و ب ا ر كفيكم وزادكم ع ل م ا و ح ل م ا م وعدنا إ ن شاء الله تعالى م ع ش ر ح م ا ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل نوويا للمم ا أ ب ا زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى وتوقفنا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابع عشر وهو حديث أبا يعلى شداد بن أوس رضي الله يعلى حديث رضي أوس بن عشر عنه وهو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 ح د ث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جوامع كلمه وهو أ ص ل في دين الله تبارك وتعالى وهذا الحديث تفرد به مسلم عن البخاري ف أ خ ر ج ه مسلم من ر و ا ي ة أ ب ي ق ل ا ب ة عن أ ب ي ا ل أ ش ع ث الصنعاني عن شداد بن ع و س رضي الله عنه وهذا الحديث يبين حق المسلم واحترامه في بيان ه ي ئ ة القتل سواء للادمي او لغير الادمي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء اي كل شيء يدخل فيه الاحسان ولفظ الكتاب هنا ان الله كتب هو كتب واجب امر وهذا ما اتفق عليه كثير من أ ه ل العلم على أ ن المراد ب أ ن الله كتب ا ل إ ح س ا ن أ ي فرض ا ل إ ح س ا ن واوجبه وكما قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام وقال أ ي ض ا كتب عليكم القتال فقال أيضا ولكن الله أنا و رسول ا ل أيضا ولكن ق د ب ا ف ي ا ل ز ب و ر من بعد ا ل ذ ك ر أ ن ا ل أ ر ض ي ر ث ه ا عبادي الصالحون فقال أيضا أ و ل ئ ك كتب ف ي ق ل و ب ه م ا ل إ ي م ا ن و غ ي ر ذلك من ا ل آ ي ا ت ا ل ت ي ف ي ه ا ل ف ظ ا ل ك ت ا ا ب بمعنى ة ل و ج و و ب ب ي ن معنى الفرض اي أ ن الله تبارك وتعالى فرض عليكم هذا ا ل أ م ر إ ن الله كتب ا ل إ ح س ا ن أ ي كتبه عليكم و ا ل إ ح س ا ن ضد ا ل إ س ا ء ة اي يراد ب ا ل إ ح س ا ن هنا أ ن تحسن لغيرك سواء أنت تحسن أنت لجيرانك أ و ل أ ق ا ر ب ك أ و ل إ خ و ا ن ك أ و غير ذلك ل أ ن الذي سنتكلم عنه في هذا الحديث أ م ر ي ن هو قتل الآدمي سواء كان في القصاص أ و غير ذلك والذبح أ ي ذبح البهائم لذلك كان ا ل إ ح س ا ن في هذا ا ل أ م ر مهم جدا وهو خير للمسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم يبين أ ن ا ل إ ح س ا ن فرضه الله تبارك وتعالى وشرعه لنا على كل شيء ينطبق هذا أن يدخل في كل شيء ا ل إ ح س ا ن هذا لفظ عام كتب ا ل إ ح س ا ن على كل شيء فكل شيء يكون فيه العبد قائما عليه أ و سائرا فيه أ و يفعله فهذا الذي فيه يكتب فيه ا ل إ ح س ا ن وهذه م ز ي ة للمسلمين ليست لغيرهم ل أ ن ه م يقتفون أ ث ر النبي صلى الله عليه وسلم و ي أ ت م ر و ن بما أ م ر الله به فكان حقا عليهم أ ن يحققوا هذا ا ل أ م ر وهو ا ل إ ح س ا ن على كل شيء و ا ل إ ح س ا ن أ ي ض ا ي أ ت ي في أ م و ر للوجوب ويأتي في امور للندب او الاستحسان فمثلا ي أ ت ي الاحسان للوجوب في بر الوالدين و ص ل ة الارحام واكرام الضيف وما اشبه هذه الامور التي ت كمال ل ن عنها ا في أ ح الايمان د ي ث ا م ض ة وبينا أن ك ل ل ا ا إ ي م لا يتحقق إ ل ا بتحقق هذه ا ل أ م و ر لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليكرم جاره فليكرم ضيفه ه ه و ذ ا ل أ م ث ل ة ا ل ك ث ي ر ة التي ذكرت في أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم من بيان كمال ا ل إ ي م ا ن لمن يفعل ذلك كل يندرج تحت ا ل إ ح س ا ن أ ن ك تحسن بعملك وبقولك وبكل شيء في هذا ا ل أ م ر حتى يحسن إسلامك ل أ ن ه لا يكون المسلم كامنا ل إ ي م ا ن ه إ ل ا ب ا ل إ ح س ا ن يحسن في كل شيء يحسن في كل شيء فهذه ي شيء كل ف ا ل أ م و ر التي فيها وجوب ا ل إ ح س ا ن مثل بر الوالدين و ص ل ة ا ل أ ر ح ا م وغير ذلك ا ل إ ح س ا ن هنا واجب وما لا يتم الواجب إ ل ا به فهو واجب فوجب على الشخص أ ن يحقق هذه ا ل أ م و ر و إ ذ ا قصر فيها أ و تركها أ و غير ذلك يأثم أما ا ل إ ح س ا ن الذي هو للندب كصدقات التطوع أ و ا ل أ م و ر التي يدخل فيها عدم الوجوب أ ي ليس هناك نص صريح فيها أ و هي من سبيل من باب سبيل باب الوجوب من مباحات من باب المباحات باب وهي ك ث ي ر ة جدا ف ا ل إ ح س ا ن هنا للندب فقط و إ ن كان أ م ر المسلم المسلم كله خير فعليه أ ن يجعل إ ح س ا ن ه في كل شيء ل أ ن النص عام كتب ا ل إ ح س ا ن على كل شيء ثم تكلم وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ف إ ذ ا قتلتم ف أ ح س ن و ا القتله ة والقتل والقتل إ ز ه ق ا ر و ح ا ل هو إ ز ه ا ق الروح والمراد هنا ا ل آ د م ي وهو المراد في القصاص والله تبارك وتعالى كتب علينا القصاص وتكلمت عن هذا الحديث في المرات ا ل م ا ض ي ة عن كيف يكون حق القصاص على العبد في الحديث الذي فيه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إ ل ا ب إ ح د ى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق ل ل ج م ا ع ة فذكر أ و ل شيء الثيب الزاني وكان جزاؤه أ ن ه يقتل أنه ي ق ت لذلك ل أ م ر الله تبارك وتعالى و أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل إ ح س ا ن في القتل فكان ذلك ب أ ن يكون القتل سريعا حتى لا يعذب المقتول لذلك حرم الله تبارك وتعالى التعذيب بالنار أ والنبي ق ت ل ل ب ا ا ا ر ل ن صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إ ل ا رب النار ل أ ن فيه من العذاب الشيء العظيم وما يعذب أ ح د ا الا الله تبارك وتعالى هو الذي يعذب ويعفو ولا بد فيه من ا ل إ س ر ا ع هكذا علمنا النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم فقال فإذا ف قتلتم أ ح س ن واذا ذبحتم ف أ ح س ن و ا ا ل ذ ب ح ة وجاءت بكسر الكلمتين ا ل ق ت ل ة و ا ل ذ ب ح ة ل أ ن ه ا ت أ ت ي على ا ل ه ي ئ ة المراد بها الهيئه ة ا ل ي ئ ة التي تقتل عليها او تذبح عليها فعليكم ان تحسنوا ه ي ئ ة الذبح وتحسنوا ه ي ئ ة القتل اي ازهاق هذه الروح سواء الروح او وعلى كان هذا الروح للادمي أو لغير الادمي و ذكر ابن حزم رحمه الله ا ل إ ج م ا ع على وجوب ا ل إ ح س ا ن في ا ل ذ ب ي ح ة ولا يجوز أ ن يقتل ا ل آ د م ي بتعذيب أ و بشيء فيه إ ه ا ن ة ولذلك قال الله تبارك وتعالى في الكفار ف إ ذ ا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فجعل هذا الحكم للكفار وهو ضرب الرقاب كان هذا ضربة بالسيف على العنق الحكم الرقاب القتل هذا وهو هذا هذا كان يكون ضرب ضربة وهذا هو ا ل إ ح س ا ن في القتله ة ورحمة عليكم السلام ل ل ا وقال الله تبارك وتعالى ايضا س أ ل ق ي في قلوب الذين كفروا الرعب فضربوا فوق ا ل أ ع ن ا ق و ض ر ب و ا منهم كل بنان فجعل هنا الضرب بالسيف في العنق ليذهب بالروح لا يجعله يتألم او لا يطيل وقت ازهاق الروح لان هذا مما يكون فيه عدم الاحسان والله تبارك وتعالى امر بالاحسان في كل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل بالموتى و بالكفار كما جاء في حديث طويل عند مسلم لا ت م ث ل و ل ا ت ق ت ل و ل ي د ا وتكلم بعض أ ه ل العلم في أ ن ه إ ذ ا كان أ ح د من الكفار مثل او قتل صغيرا أ و غير ذلك لا يعمل بالمثل و إ ن م ا يعامل بما أ م ر الله به بضرب العنق أ و ضربه في ا ل م ع ر ك ة نعم ونهوا أ ي ض ا عن الذبح لما تكلموا عن ذبح البهائم أ و غير ا ل آ د م ي ي ن قالوا ب أ ن ه لا بد أ ن تذبح ذبحا صحيحا كما أ ق ر به الشرع ليقول هذا بالرمي ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رمي ا ل ب ه ي م ة لقتلها و أ ي ض ا من حسن إسلام او من الاحسان في الذبح ان تذبح ا ل ذ ب ي ح ة ولا تراها اختها يعني اذا جئت ب ذ ب ي ح ة تذبحها بدون ان تراها اختها هذا من الاحسان الذي كتبه الله تبارك وتعالى على الجميع وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول و إ ذ ا ذبحتم ف أ ح س ن و ا ا ل ذ ب ح ة أ ي في ا ل ه ي ئ ة كما قلت وليحد أ ح د ك م شفرته وليرح ذبيحته هذه تتم ل ك ي ف ي ة الذبح والقتل الذي لديه ا ل ش ف ر ة لذبح ا ل أ ض ا ح ي أ و الصيد أ و غير ذلك أ و حتى القصاص هذه ا ل ش ف ر ة سواء كانت سكين أ و سيف أ و غير ذلك لابد أ ن تحد تسن تكون حادة حتى لا تؤذي أ و لا تع... تعذبه تعذبه سواء كان هذا ا ل آ د م ي أ و غيره وليرح ذبيحته وهذا هو المطلوب أ ن ك تقيم شرع الله تبارك وتعالى إما لتنفيذ القصاص لتنفيذ بضربة على العنق أ و بالذبح سواء كان لنذر أ و ل أ ض ح ي ة أ و غير ذلك فهذا يكون ل إ ت م ا م هذا ا ل أ م ر على أ ك م ل وجه على جعل أكمل الذبيحة وجه بدون جعل هذه الذبيحة او هذا المقتول يتعذب بعد الذبح او بعد القتل、نعم. معي اخر ا ص و ت واضح هذا حديث كما قلت من الاحاديث ا ل م ه م ة في دين الله تبارك وتعالى يبين ك ي ف ي ة ا ل أ ح س ا ن للاردني وغيره وهذا من كمال شريعة تبارك وتعالى و يعني أذكر يعني وتعالى الله أن ابن عمر رضي الله عنهما ابن ع مر رضي مر الله عنه مرة بقوم نصبوا د ج ا ج ة يرمونها د ج ا ج ة يريدون أ ن يقتلوها فنصبوها فقال ابن عمر من فعل هذا إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا وهذا أ ث ر أ خ ر ج في الصحيحين وهذا يدل على أ ن ا ل إ س ل ا م فيه ر ح م ة والمسلمون يحسنون حتى للحيوان ل أ ن الله تبارك وتعالى أ م ر بالإحسان وكتبه على كل شيء فالمسلم يجعل هذا دينا يسير عليه ولا يحيد عنه نعم فلذلك نهوا عن الرمي للقتل وكان ذلك من عظيم شرعنا والحمد لله رب العالمين هناك الحديث الثامن عشر وهو حديث أ ب ي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ا ت ق الله حيثما كنت و أ ت ب ع ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة ت م ح ه ا وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح وهذا الحديث خرجه كما سمعتم الترمذي من ر و ا ي ة سفيان الثوري عن حبيب بن أ ب ي ثابت عن ميمون بن أ ب ي شبيب عن أ ب ي ذر وقيل أنه مرسلا ورجح ق ي ل أنه م س ل و ر الدار ق ط ن ي و رحمه الله أ ن هذا الحديث مرسل المرسل ح د ي ث و ا ل من ر س ل م أ ن و ا ع الضعيف وحسنه الترمذي رحمه الله والحاكم قال على شرط الشيخين وهو أ ي هذا الحديث ليس على, شرطه على شرطهما و ب ي ن أهل ا ل على م أو رده ع ل الحاكم إ د خ ا ل هذا الحديث في شروط الصحيحين الشاهد أ ن هذا الحديث معناه صحيح و إ ن كان فيه ضعف ولكن معناه صحيح وهذا يذكرنا ب ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ا ض ي ة أ و ا ل س ا ب ق ة التي تكلمنا عنها في أ خ ل ا ق المسلمين واتباع السنن وترك البدع والمتشابهات فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت والتقوى هي أ ن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه وما هذه التقوى إ ل ا للمؤمنين هم الذين يحققونها تحقيقا صحيحا وليس كل مدعي التقوى يتقي و إ ن م ا التقوى ها هنا كما أ ش ا ر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليس المتقي من يقول صدري أنا من أتقي ف ت ق و ى شيء في داخلك تنبعث منك تجعلك دائما في الطاعات تاركا ل ل آ ث ا م والله تبارك وتعالى مدح و أ ث ن ى على المتقين وبين درجاتهم وعلوهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت أ ي لازم التقوى في كل شيء وفي كل مكان وحيثما كنت تدخل فيها امام الناس وفي الخلوات وفي الخلوات احرى لانك اذا خلوت بنفسك فانت بينك وبين الله ليس معكما احد اما بينك وبين الناس فربما تعمل العمل رياء أ و ت س م ي ع لذلك كانت الطاعات في الخلوات أ ع ظ م من ا ل ط ا ع ة أ م ا م الناس ل أ ن ه ربما يريد بهذه ا ل ط ا ع ة سماعا او مدحا أ و ثناء من الناس اتق الله حيثما كنت فيجب على المسلم أ ن يتحلى بالتقوى أ ن يتحلى بالتقوى وكما ب د أ ت في الدرس بخطبه ا ل ح ا ج ة فيها يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته وهناك ك ث ي ر ة من كتاب الله تبارك وتعالى ي أ م ر فيها بالتقوى كما قلت واتقوا الله الذي إليه وغير ذلك وغير تبشرون من ا ل آ ي ا ت ا ل ك ث ي ر ة ف ا ل أ ص ل في المسلم أ ن ه يتقي كل شيء ق ر ب ة إ ل ى الله عز وجل اتقي الله حيثما كنت و أ ت ب ع ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة تمحها وهذه م ز ي ة للمؤمنين و خ ا ص ة ب أ م ة النبي ا ل أ م ي ن صلوات الله وسلامه عليه ليس كما كان يحدث في ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة ف إ ذ ا فعلتها س ي ئ ة و أ ت ب ع ت ه ا باستغفار و إ ن ا ب ة واسترجاع جعل الله لك هذه ا ل ح س ن ة تمحو هذه ا ل س ي ئ ة وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس أ ن ه جعل الذي يفعل الحسنات ليس كالذي يفعل السيئات ليس في القدر وليس في المقام فالذي يفعل الحسنات يضاعف له الحسنات إ ل ى ع ش ر أ م ث ا ل إ ل ى س ب ع م ا ئ ة ضعف إ ل ى اضعاف ك ث ي ر ة لا يعلمها إ ل الا ا ل ه أ م الله س ي ي ئ ة ف ع م ا بمثلها وإن لم يعملها فيجزى لم وإن خوفا من الله تبارك وتعالى أ ج ر على ذلك و أ ث ي ب لذلك كان هذا ا ل أ م ر أ ن الذي يتبع ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة هذه ا ل ح س ن ة تمحو هذه ا ل س ي ئ ة و إ ن كانت أ ك ب ر الذنوب ب ما وتاب مادام استرجع ا و أ ن واستغفر الله فيغفر له ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى ل أ ن الله تبارك وتعالى قال إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن、يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل يشاء كل ابن آ د م خطاء وخير الخطائين التوابون فكل يخطئ وكل يصيب ذ ن ب ا سواء صغيرا أ و كبيرا ولكن ا ل ع ب ر ة هنا بعدم الاستمرار في الذنب وعدم العصيان وعدم الجحود و إ ن م ا لا بد من ا ل ت و ب ة و ا ل إ ع ا ن ة و ا ل ا س ت ع ا ن ة والرجوع إ ل ى الله تبارك وتعالى والندم ت ع ى و ا ل والذل إ ل ي ه تبارك وتعالى فهذا الذي يجعل من السيئات لا شيء تمحى هذه السيئات بهذه الحسنات ا وربما كانت الحسنة أو حسنة واحدة تمحوا ت سيئات تمحوا أو كثيرة حسنة سيئات وقد ا الله ل ن و و ي رحمه تكلم عليكم السلام عليكم في شرحه ورد أ و حديثا أخرجه أبو داود ترمذي قال وقد ورد ترمذي قال أخرجه أبو في الحديث ما يشهد لذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم تكبرون دبر, دبر كل ص ل ا ة ع ش ر ة وتحمدون عشرة عشرة و ت ح م د و ن ع ش ر ة وتسبحون ع ش ر ة فذلك م ئ ة وخمسون م ئ ة وخمسون باللسان والف و خ م س م ا ئ ة في الميزان ثم قال صلى الله عليه وسلم ايكم يفعل في اليوم الواحد الفا و خ م س م ا ئ ة س ي ئ ة فدل على ان التضعيف يمحو السيئات ذل على أن التضعيف ان يمحو السيئات وظاهر الحديث ان الحسنه تمحو ا ل س ي ئ ة مطلقا وهو محمول على السيئه ة المتعلقة ا ل ل بحق ت ع ا ل ى أ م ا ا ل م ت ع ل ق ة بحق الله ع ب ا ا د من غ والغيبة ض ب والنميمة و فلا ي م ح ا إلا ا ا ل س ت ح ل ل ل ا ا من ع ب ا د و ل ا الظلامة أن يعين له جهة الظلامة فيقول قلت عليك كيت وكيت له قلت جهة وفي الحديث دليل على ان محاسبه النفس و ا ج ب ة قال صلى الله عليه وسلم حاسبوا انفسكم قبل أ ن تحاسبوا وهذا من قول عمر رضي الله عنه فقال الله تبارك وتعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وهو تمام ا ل م ر ا ق ب ة ثم قال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ف خ ا ل ق الناس بخلق حسن وخالق الناس بخلق حسن والنبي صلى الله عليه وسلم بين ّ ان خير الناس احسنهم اخلاقا كما جاء في حديث البخاري رحمه الله والمسلم خيركم احسنكم اخلاقا فهذا واضح في حسن خلق المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة كما قال ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء فقوله أ ك م ل المؤمنين إ ي م ا ن ا أ ح س ن ه م أ خ ل ا ق ا وخيارهم خيارهم لنسائهم وقوله إ ن الله اختار لكم ا ل إ س ل ا م دينا ف أ ك ر م و ه فأكرموه بحسن الخلق والسخاء ف إ ن ه لا يكمل إ ل ا بهما و النبي صلى الله عليه و سلم كان أ ع ظ م الناس خلقا و الله تبارك و تعالى زكاه و قال و إ ن ك لعلى خلق عظيم و لما سئلت أ م ن ا ع ا ئ ش ة رضي الله عنها عن خلقه قالت كان خلقه ا ل ق ر آ ن و الخلق عند المسلمين لا بد أ ن يظهر في كل شيء في هيئتهم في كلامهم في معاملتهم في كل شيء ل أ ن هذا واضح أ ن الخلق ش ي م ة المسلم و م ي ز ة المسلم عن غيره و أ ظ ن أ ن ن ا تكلمنا عن هذا في أ ح ا د ي ث م ا ض ي ة كحديث لا يؤمن أ ح د ك م حتى د لما ب ا لا ل ولوم ه ل فليقل آ خ خ ر ر ي ا أو ليصمت ت ك ل أخلاق المسلمين هنا في الكلام وأنه ليتكلم م ن عن هنا وأنه ا في بدون أ ن يفكر في الكلام أ و ل ا وينظر هل هذا الكلام يؤذي غيره أ م لا أ ي ض ا إ ك ر ا م الضيف و إ ك ر ا م الجار و م ع ا م ل ة ا ل أ و ل ا د و ا ل أ ز و ا ج وبر الوالدين وأخلاق يؤذونهم غير هذا من أخلاق المسلمين وأخلاق المسلمين مع غير المسلمين أيضا الذين لا كل من مع لا يؤذونهم ولا يخرجونهم من ديارهم كما قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أ ن تبروهم و ت ق ص ت و ا إ ل ي ه م فلهم أ خ ل ا ق ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم كان يحسن لكل أ ح د للمسلمين وغير المسلمين وهذا من خلقه العظيم والله تبارك وتعالى أمرنا بهذا فعلينا بالتخلق باداب ا ل إ س ل ا م ولو رجعنا إ ل ى ا ل أ ح ا د ي ث و أ ق و ا ل ا ل ص ح ا ب ة و ت ا ب ع ي ن في ا ل أ خ ل ا ق و ا ل آ د ا ب ما وسعنا هذه المجالس ولا أ ك ث ر من عشر مجالس فهذا حديث كما قلت إ ن كان بعض أ ه ل العلم قال فيه إ ر س ا ل أ و فيه ضعف ولكن معناه صحيح ويكون فيه خير عظيم لمن تخلق به ف ن س أ ل الله أ ن يتخبل منا و أ ن ي ج ع ل ن ا من القائمين على شرعه العاملين يجعلنا الذين القول يجعلنا المتخلقين النبي الله سواء كانت الخلقية أو الخلقية ونسأله بخلقة صلى عليه وسلم يستمعون فيتبعون من من وأن أحسنه أن به أو ويجعلنا ن س أ ل ه أ ن يغفر لنا ولكم ويعيننا على فهم ديننا وتطبيق سنه ة نبينا صلوات ا ل ل وسلامه و عليه أ نبينا يفهمنا ويعلمنا ي وأن ت ق ل تعالى منا إنه جواج ك ر م والحمد م ا ا لله ل ل رب ع ي س ب ح ن أن ك حمدك أستغفرك إليك اللهم لا إلا إله أشهد وفي وأتب أنت وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه